وَاسْتَغْفِرُوا الله. واتقوا اللَّهَ الَّذِي تُسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَغْفِرُوا اللَّهَ تَغْفِرْ لَكُمْ وَقُلُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ومن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 وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعض هذا هو الدرس الخامس عشر من درسنا في السيرة خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم وخيرات هذه وأفضل الناس بعد الرسل الأنبياء على وهو أبو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه وحق لأمة محمد صلى الله عليه وسلم أن تفخر بمثله حق لأمة محمد صلى الله عليه وسلم أن تفخر بمثله وهي فرى صحبة الأنبياء وتعلم من صعبة الأنبياء من قبل نبينا صلى الله عليه وسلم من عبدوا العجلة كأصحاب موسى عليه الصلاة والسلام ومن أسلموه لمن أرادوا صلبا وقتله كأصحاب المسيح عليه الصلاة والسلام والدارس لكيرة أني بكر صبيح والدارس بحياة الأنبياء من قبل ان على بكر رضي الله عنه شخصية نادرة غير قابلة للتخرار غير قابلة في هذه الحياة ونحن اليوم مع يوم من ايام ابي بكر المجيدة ولو لم يقرد ابي بكر من يوم في الاسلام الا هذا اليوم لك فاديه اليوم ان يضع ابا بكر رضي الله عنه ارضاه الرجل الاول الإسلام ألا وهو يوم الرب وكنا قبل قوة الإسلام قد تكلمنا عن سبب الأسباب هذا الرجل ألا وهو العصبية القبلية وأما السبب الثاني من أسباب فهو المال المال نعم هو السبب الثاني وهذه فتنة أمة محمد صلى الله عليه وسلم المال كما أخبرنا الرواة الأثبات أن أبا بكر رضي الله عنه شرح صدره لقتال مانشي زكاة وجاءه عمر جاءه عمر رضي الله عنه وراجعه إذا لقفل أن يقفلهم وأن يتألف قلوبهم فأبى عليه أبو بكر رضي الله عنه وقال يا الله لمنعوني لمنعوني عناقا وفي رواية عقالة كانوا اذونه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقاتل سهم عليه وبعيدا عن هذه الرواية اقول ان حروب الردة اختلطت بحروب مال الزكاة ولذا لم تكن هناك حروب الردة عن حروب مال الزكاة بل هي على الحقيقه حرب واحدة وهذا مما يضعنا امام اشكال فقهي كيف يستحل أبو بكر رضي الله عنه دماع مانع الزكاة وأمواله كيف يستحل رضي الله عنه ومنع الزكاة كما نعرف ليس قفرا بما أخبرتنا الروايات أن منع الزكاة ليس قفرا لأن من منعها يوم الخيام له السبيل كما اقدر النبي صلى الله عليه وسلم الى الجنه او الى النار الا ان يعذب قبل ذلك فان منع زكاه بقره فان البقره تقع بماذا باذناها ومن منع زكاه ذهب فانه يحمى عليه ويقوى به بزياده الذهب جنبه وظهره وجبينه ثم قال صلى الله عليه وسلم ثم يرى سبيله الى الجنة او الى النار فبماذا يستحم ابو بكر جمعه وهم مسلمونها والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كل المسلم على المسلم حرام ماله ودمه وعرضه مهما كان هذا المسلم عاطية فاسقة فإن حرمته باقية في دين الله عز وجل وفي شريعة الله حرمته باقية مهما كان عاصية أو فاسخ فله حرمة ضمنها عموم قوله صلى الله عليه وسلم كل المسلم وقوله كل المسلم عموم يشمل كل مسلمين فاجبوا او تجب مراعاة حرمتي او حرز حرمتي في مالك في نفسك في دميب في حربه في كل شيء فلماذا استحلى بكر دماء ماني الزكاة والجواب لي اولا ان الذين منعوا الزكاة منعوها او طائفا منهم منعوها جحدا يعني جحدوا وجوبها واصقفوها شريعة واصقفوها حقا لله تعال عليه وجحدوا شيء مما جاء بها بسرين عليه الصلاة والسلام او مما جاء به مبيل الله صلى الله عليه وسلم فهذا كفر باجمعه فهذا كبر الإجماع بحدها ولما لما جاء خالد ابن الوليد روي الله عنه وأرضاه بمالك ابن وير ومالك هو واحد من الذين تحن تحل دمه بسبب منحي الذكاء فلما أنبه خالد على ما صدر منه إذ أنه أراد بعد ذلك منع الذكاء يزعم أنه فات على شرط أن يؤدي الصلاة دون الذكاء فقال له قالد عودي الله عنه ألم تعلم أنها قرينة الصلاة في كتاب الله كيف تمنعها؟ إن الذي يؤمن بوجود الزكاة في الصلاة يجب علي أن يؤمن بوجود ماذا؟ بوجود الزكاة لأن الله تعالى قرم بينهم فانظر كيف قال مالك قال أَوَقَالَ هَذَا صَحِبُهُ فقال له خالد او أَوَلَيْسَ لَكَ بُصَاحِبُ وَمَنْ يَقْصُدُ بُصَاحِبِهِ النبي عليه الصلاة والسلام فتأمل خونه وقال ذلك ماذا صاحبك فقال له خالد ويلك او ليس لك بصاحب ثم امر بخفر اذا فمالك ابن ويرا ما منعها بخلع وان مالك ابن ويرا منعها ماذا منعها زحدة بل إن قوله هو وليس لك بصاحب قول خالد ذا هو وليس لك بصاحب هذا فيه أن مالكا كان كافرا كان كافرا ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله صحبه وسلم ونبا قتله خالد الذين منعوا الزكا منعوها جحدا ومنعوها لدة ولدة استحل أبو ذكر بالله عنهم ماذا بماءهم لذا قال ليس لك صاحب ربي بقتله ومن هنا لما رساه أخوه مثنم ابن نوير قال له عمر وجدت لو أني رسيت أخي زيدا بمثل ما رسيت أنت بي أخاك فقال له لو مات أخي على ما مات عليه أخوك يعني لو مات أخي على ما مات عليه أخوك من الإيمان ومن التقوى ومن العمل الصالح ما رفيته كأن مسلما يشهد على أخيه أنه مات مبث ما أنه مات كاغرا وأنه مات جاحدا وجود شريعة الذكاث ومفقصا لمعفة النبي كانوا بقر السحرية دماؤهم بهذا السبب وزل سبب آخر لاتعلال دماء هؤلاء أن منهم من منع الزكاة ولكن والى مدعي النظورة وموالات الكافر ماذا؟ كفر ومظاهرة على الإسلام كفر نعم ولذا كان من بين من منع الزكاة من دخل في قيوش مدعي النظورة موالات له ومحاذات لمن بأبي بكر الله عنه وأمة الاتنام ومعروف أن الموالات كفر وهذا الكفر يستجد ماذا ذا حمد بن ولد فإن خالدا مما أنباه مالك البد ويرى إنما أنباه بسبب موالاتهم رأى ادعت النبوة بدعى فداهني فكان مالكا ولم من الذين يوالون شجاحا وينصرونها ويمالعونها فإذا اتحلد مجمعهم بسبب آخر وهو سبب ماذا؟ سبب الموالاة كما لو دربت لك النجال نحن الآن نقاتل أمة كافرة ودخل في أضعاف جيشها من المسلمين هذا يحل دماؤهم ام هذا يحل دماؤهم بما كانوا في جيش ماذا بما كانوا في جيش الكفري اما السبب الثالث فانهم لما منعوا الذكاء منعوها خروجا على ابي بكر رضي الله عنه الامين خروجا على ابي بكر النبي الامر ومن هنا قال بعض امت عنه والزكاة تحقق سيادة الدولة على شعبها المسلم فمن منع الزكاة فهذا يدل ذلالة على انه لا يعترف بسلطان الدولة لانك ان ترك الزكاة من امير فانت لذلك تكره له بما به بسلطانك وبولايته وأما الذين منعوا الذكاء فإنما منعوها خروجا على سلطان من على سلطان الدولة وبعدم اعتراف من بسلطانها كما أسرى أن مالك ابن نويرا هذا الكافر إذا هو الذي منع ذكاة بني ربوع من دفعها لهذه بحر لما جاء بن يربوع بها لخيهم مالك في الفريق فأخذها منهم, أخذها منهم ثم فر وقع في ماذا؟ في ناس وهذا المعنى انه منازع ولي الامر ماذا؟ سلطانه واذا بلع لخليفة ولامير فخرج عليه اخر يريد ان يسلبه سلطانه فهذا مما يبخط ماذا؟ حرمت هذا الاخر ويوجب ماذا؟ ويوجب قتله بقوله عليه الصلاة والسلام إذا أبني لعى لخالي ستين من؟ الآخر منهما إذن فأبو بكر الله أنهم قاتلهم لأنهم كانوا خارجين على ماذا؟ على سلطانهم وخارجين على دولة الإسلام والخروج أمر يستوجب ماذا مما يحل بم الرجل وهو خروج ولذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في الخوارج الخوارج قال عليهم إخواننا ولكن علي ماذا فعل قاتلهم بما بماهم رضي الله عنه وارضاه فإن الخوارج قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم لإن أدركتهم لأخلنهم مثل هذه ضئرة فهذا سبب ثالث بأجله افتحل أبو بكر بما مالي الزفاة وإن كانوا مسلمين لكنهم كانوا ماذا خارجين على سلطان الدولة رافضين إمرة أبو بكر دولة أبو بكر وهذا مما يوجد ماذا وهذا مما يوجد دماء فهذه ثلاثة أكباب الدفاعية في التحوال الذي ذكر رضي الله عنه بما هؤلاء وهم مانع الزكاة ومانع الزكاة في طائفة تانية. طائفة جحدت هذا كفر وطائفة منعت وما منعت إلا خروجا على سلطان الدولة وهذا ففق ومثل هذا الففق يوجد حل الذنب ومن قبله هذا الكفر يقبل فلا عند أهل العلم وحسب كأن الصحابة رضي الله عنهم أجمعوا على ختال مانعي الذكاء أجمعوا على ختال الذكاء ماذا نتعينا من هذه الأسباب الثلاثة نعود إلى الأثر الغالي العزيز من مناظرة عمر أبي بكر رضي الله عنه فلما انشرح قدرى لذكر المخكاله جاءه عمر وقال له يا عبد بكر كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن الناس حتى يقول لا إله إلا الله فمن قالها فقد عصم من ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله فقال له أبو بكر إلا بحقه يا أمك إلا بحقه والذكاة حق المال والله لا اقاتل من فرق بين الذكاة والصلاة والله لو منعوني على أحد يعني انسى ماعد سنو على يجاوز اشهرا قليلا او منعوني عقالا عقالا يعني حذلا يجب في الذكاة مقاتل منهم فما تنفوهم عليه ثم استدعى على عمر فقال اجبار في الجاهلية ابن الخطاب خوار في القسمان فخرج عمر عند ابي بكر فقال رضي الله عنه ارضاه والله لقد رجح ايمان ابي بكر بايمان هذه الامة جميعها يعني في التفالي اهدده لأنه كما يظهر أن الصحابة كانوا لا يرون حكال من أهل ردة فإذا بأبي ذكر وحده يأخذ هذه المبادرة فقال عمر رجح إيمانه أبي ذكر بإيمان هذه الأمة يوم ماذا أرى تعليق على هذا الأثر قبل أن تنتقل إلى هذا السبب الثاني من أسباب الجدنة ألا وهو ماذا؟ المال المال فاقول امن التعليق في هذا الاسر هلظروا هذه المناظرة بين ابي بكر وعمر وفيها ادب المناظرة الغازي وادب المناظرة المفتقد المفتوض فيما بين الناس فرأيت اولا كيف امر المناظر يجبين من بماذا؟ من النبي صلى الله عليه وسلم على ادي فهذا هو الاصل الذي ينبغي ان يكون ماذا مرجعا للمتناظرين لمناظر الا بماذا الا باصل يرجع عليه ويحكم بينه ذلك الاصل هو الكتاب والسنة ومن هنا ابا ابا المعتزنة والجاملية اباؤهم على الامام احمد ان ينظروه على هذا الاصل وقال الله أنت لا تقول إلا بهذا يعني لا تقول إلا بالكتاب والسنة فين العقل راح فأبوا عليه لأنهم يعلمون أنه لا حجة لهم فين في الكتاب والسنة في الكتاب والسنة وما أفخت هذه الفتنة زمن المتوكل إلا بهذا الأصل لما أفخت رجل على المتوكل واسمه أحمد قال يا ابن دعاظ ناظره قال يا أمير المنونين الكلمة الإنس بيه أمي شيخ كبير والكبير المحزم قال يا ابن دعادي إلى ما تدعونا هذا قال إلى القول بخلق القرآن قال هذا شيء اندعى إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم سلنا بين أبونا قال لا قال شيء اندعى إليه أبو بكر عمر عثمان عريق قال لا لأنه لا يستفيد لفهم السنة الا عن طريق من السنة والصهارة وأولئك هم عمدة الدين وذاته الفهم هو العقد فقال لهنا لم يدعو لنبي لن عليه الصلاة والسلام ولا أبو بكر إلى خلق القرآن قال له العالمون أم جاهلون لأنه لا فهم عالم أم جاهلون فلا يجروا ان يقول جهلوه ان يجهل اولئك ويعلم هذا اللكع ابن عبد دواد او اجهل وباب العلم ويعلم ابن عبد دواد هذا فقال لا هو علمه ان نفكت عنه, عنه ان ذا ولذلك علموا شكتوا عنه أن بلوه فقال له شكتوا عنه أن يفعونا ما يفعوه من السكر. يعني أسكت ما سكت من رسول الله صلى الله عليه وسلم أسكت ما سكت أبو بكر أسكت ما سكت عمر ما سكت عثمان ما سكت علم من الناس من الناس لم يكن هؤلاء الناس إذن رجع في مناظرتنا لذكرنا ماذا إلى السنة لأن هذا هو الأصل الذي ينبغي أن يلتقي عليه من المتناظرون وهذا هو الحكم. ثانيا ننظر إن عمر رضي الله عنه لما من مناظر هذا ذكر رضي الله عنه بكسنة استجالا بأصل غالي وهو عثمة ذنما المسلم وأن منع الزكاة ليس كفرا إلا أن يقترن بجحد إلا أن يخفرنا بزحب أو أن يكون زحدا فعمر قال له وقد قال صلى الله عليه وسلم أمرت أن يقاتل الناس لا يعني أن أخاتل الناس من الابتداء إنما أخاتل الناس من الانتهاء فأدعوهم أولا وأبلغهم دعوة ربي ثاني فإن أبوا الإسلام في الجزية. وإن أبوا الإسلام والجزية فماذا؟ فالختال هكذا يفهم النص لأن بعض الناس يؤمرون أن يقاتل الناس يعني جاء بالقتل جاء بالذبح صلى الله عليه وسلم إنما لا يفهم كلامه هكذا لأن ما جاء مطلقا هؤلاء جاء مقيدا في آيات الأخرى يقاتل في سبيل الله الذين يقاتلونه وقاتلوهم حتى لا تكون ماذا فتنة يعني عند الفتنة قاتلوهم في الدين لكن لا ختال من الابتداء بل يقول الله تعالى لا ينهىكم الله عن المدينة لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقصتوا إليهم ثانيا أو ثالثا فقوة الله عنه لأنه حج عمر من كل أسجى عمر من ما داره من همي فقال له إلا بحقه يا عمر هكذا الدليل وهكذا الحديث ومن هنا لابد من مراعاة الشرق هذه مسألة مهمة جدا مراعاة ماذا الشرق هل الأعمال تقبل بالمجرب الأداء أم لا تقبل إلا على شرطها؟ نظل على شرطها إنما الأعمال هذا شرطها صحيح من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو عليه رد إذا ستنمده فلذا لم يقبل أبو بكر منهم هذه الشهادة لأنهم لم بما بماذا بحقها وبشرطها وبشرطها وشرطها ماذا يا شرقها ما أكبر إلا بحقها حق هذه الكلمة وما حق هذه الكلمة جتاء الجتاء حق المال الثقية الخامسة أن عبد بكر هنا على غير سنة وعلى غير عادة من أن بكر لأن الرزق أصل ولكن الشدة ما ذهر تتعين الشدة تتعين والاصل في الملك انه ما ذهر شدة وعزم وخوة ولذا زروا الناس على عثمان ان قال ما جراءكم علي الا حني. وحين لقد عثبوا على عثمان اشياء من فعلها عمر ما عثبوا اليه بل وجدت ان كثيرا مما نقوم به على عثمان هو اصلا من فعل من مجال عمر ومن انشاء عمر فلكانت ثوم معالي الثاني في ثومة المنسة من الاول لكن ما يجرى ما يجرى الاخير ان يرمي بهالاول ان كان عمر شديدا في ذات الله فالمجر ولذا حقيقة الملك بإن هذه الناس خورا من أنت يجبوه هكذا الملك لإن هذه الناس خورا من أنت يجبوه فأخذهم مع ذكر الشدة لأن هذه سنة الملك وهذه سنة تتأكد لمن مع الخارجين على ماذا على سلطان الدين يريدون شق عصما المثلمين وتنزيح جماعتها فلذا اخذهم ابو ذكر بشدة حتى قال لو منعوني من ادنى شيء لقاتلتهم عليهم ولما كان حقا اجمع الناس عليه فخرجوا خلق ماذا ابو ذكر رضي الله عنه فقت للمرحبين لم نفع به أحدا وانقطعت الشدة لأن أبا بكر أخذه بسنة الشدة ولو أخذها أبا بكر بغير عابي بسنة لكانت ختنة إلى قيام الساعة لا تنقطع لكانت ختنة إلى قيام الساعة لا تنقطع ننظر إلى يوبا السليمان عندما ولي المنفس يا ولي سميعي ايها الناس قل لنا ما انت فتيت وريني من كل شيء وندعوا بذلك في ماذا في هذه الشبه تحيه وماذا يقول إن صب العالمين وصف الملوك في شكابه وخوله إن الملوك إذا دخلوا قرية النادر وجعلوا أعزة آلية يشيروا للشد ومهنا قال في من اختاره ملكا إن الله استفاوه عليكم ودعوه بصنا سبحين سبحين أبناء شكلم هو الجرد للشدة فالملك الخويه ولذا اخذهم بعد ذكر بسنة ماذا بسم الله الرحمن فقال وقال ان معون كان يؤدينه لرسول الله صلى الله عليه وسلم ونعود الى اصل فتنة وهي منع الزكاة او بتأذير عن فتنة المال هي التي صنعت فتنة له الرجل وللحديث عن فتنة المال افضل بالمفتنة عنوانها حقيقة المال وهذه حقيقة يحصل اراجها هون. هون لانها حقيقة ضائبة والاول حقيقه من حقائق المال انه فتنة مركبة فتنة في الصراحه وخدمه في ماده الدره دليل ولد تعالى ولدري بالشر والخير فتنة. فاما الانسان اذا من سلاه ربوه فماذا فكرمه ونعمه وبلاءه الاخر واما اذا من سلاه قدر عليه فالمال خدمه مركبة ففي الصراي خدمه وفي الضرائش ومن هنا قال يا فتنة أمة المال صلى الله عليه وآله يا فتنة أمة المال فهي فتنة المركبة شر فتنة عند الغنى لأن الغنى يجهد وشر فتنة عند الفقر, لأن الفقر يمكن ولذا انظر الى فتنة المال تنتقر يا ليس لنا مثل ما اوتيه قالوا صمام وحسن وفتنة في الغنى انما اوتيته على علم علم فاول حقيقة من حقائق المال انه فتنة غريب الحقيقة الثانية يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى يكره ابن آدم في الثاني وهما خير لهم يكره الموت والموت خير له ويكره قلة المال وقلة المال اقل في الحساس فهذه حقيقة اخرى المال سلامة وقد قيل وقته الزرهمين اطول من وقته الزرهم له لان الله وربنا لا يدل ولا يمتل فكيف اذا كانت الزراهي الملايين والافا مؤلفة وربنا يسأل فيها عن القتمير والنقير يسأل من اين يهم سؤالين فمن اعد جوابا لهذين السؤالين وهم سؤالان عن كل ما ماذا عن كل مردين من اين جاءنا وفي ما أخذت شخص فقلة الشساب راحبا وقلة المال سلاما سلاما في هذه الحياة الدنيا ولو بطت الله رفق لعباده لا بغض في الأرض الله وحيدا ولكن ينزل بقدر عرفت شخمته لماذا تنزل الأمزاء إذا كانت تنزل بقدر وما ومهتات خاضين وهابين تتكرر كل يوم إذا كانت تنزل بقدر وفي كل يوم من يصلوا علينا قارون جديد نما وفتوه على علم اللي عندي فكيف اذا لم تنزل بقدر ماذا يفعل انسان بأخير من احد المال لا تبقى معها قرابة بل لا تبقى معها دين نعم مع دين ولا شيء وإذا انظر قال فويل من الذين يكتبون الكتابة بأدين والناس في فتنة النار يذهبون أبعد مذهب إلى استشمال كلمة الله ذاتها بيعاً والشراعاً الحقيقة الثالثة أغنى الناس من هو أغنى الناس على الحقيقة ونحن فهم قضية الغنى فهم المغلوط ربنا غني الغنيل لانه يملك، ام غنيل لانه اشتغنى وهذا هو الغنيل ربنا ملك، زنى انه يملك، ثم ماذا حقيقة هذه الغنى في انه اشتغنى حتى العرش الذي اشتو عليه فهو بشغنى عنه وقد قال الله تعالى لعباده وان تغفرون فإن الله غني ينقل ولا يرضى لعباده الإسراء لو أمنتم جميعا لا تنفعينها ولو كفرتم جميعا لا تضرونها سبحانه هذه حقيقة الغنى غنى بحيث أنه لا يحتاج إلى شيء فهو الصمر مع كل هذا الملك ولكنه الصمد ايضا لذي لا يحفاج الى الشيء وتطلب اليه الاشياء حاجة وطلبة ولا يحتاج هو الى الاشياء فهذه هي حقيقة الغناء تكون غنيا عندما تستهل تكون غنيا عندما تجهز ولا تكون غنيا عندما سمك ولذلك من بدخل ابو مسلم الخولان ويقال الخولان على عوية قال السلام عليك ايوه الاجير فبعضهم جذبوا من شابه قاله الامير الامير قال السلام عليك ايوه الاجير يأخذوني شابه الامير الامير قال السلام لن دعوه دعوه انتم ما تعلمون هو يعلم هذير نعم ما جره الله تعالى لماذا لهذه الامة للخيام على مصاريحها اذا شوف النوميات يفهمون حقائق الاشياء نعم حقيقة غلى ان تذهب لا ان تلق هذه حقيقته وبقدر ما تذهب فانت غنب وبقدر ما تحتاج فانت فخير نعم فانت فخير والله تعالى قد بين لك حاجتك في هذه الدنيا ما الذي تحتاج؟ مترين من الخماش تكرن بسوءتك أو ربك لقمة تقيم بها أرضك وصيبك ومتر في مترين تسقنه وريقك تحت أو فوقك إذا هذا هو وكل ما تحتاج من هذه الحياة الدنيا كل ما تحتاج الحقيقة الثالثة في المال ولا الرابعة الحل عد عندكم وياكم عن الأذنة نفسكم وما سرقة العلم المشروح أن إذاق المال هو زيادة ولماء وطهرة وراحة واذا قال صلى الله عليه وسلم ثلاث اقسم عليه اقسم يا رضو الله شكرا بيؤمن الناس ان انزاقه زيادة وماذا شك رب العالمين سمها زكاة وماذا زكاة بمعنى ماذا ان ما يعني في الزاي ينمين واحد كم مع عشرة جنايات اخرى جميلها جنايات ثلاثة اربعة دايك ستة تقول لي كان اجيادا جزادا بالشيخ انت بريد في الهساب ستة نقصة عشرة من يقول ان الستة اكبر من العشرة في لغة العسابيين في لغة المؤمنين يا أكثر. في لغة المؤمنين يا اعظم واكبر يا المؤمنون يحسينون الهسابة جدا لان ستة مباركة خير من عشرة مهددة ستة مباركة بهذه النفقة ستة مباركة بانها تخلصت من الوسخ فهي ستة مظيفة جدا لانه ليس بها وسخ ولا شيء هذه ستة مباركة تفعل في اعلامه لا تفعل عشرة وقال وانا في اوضاع الناس وانا قلت لكادر قلت وانا قلت بالدين ليست تلقني شهريا ولا تكثير فهذه هي رواية رواية شهر لان عيني هي التي خرأت وليس أقول أقول هي التي سمحت وترسل الشكاية في التسألات لا تكثير امرأة في جاهد لشهر لماذا وما هو السؤال والكاثر ما فقر قمت لها خطة كده في الامفاق وعملي كذا ما عمليش كذا وقاتت امطل مش عارف ايه عملي كذلك ولو كانت عشرة الاف فلا تمتع مع هذه الخطة انما اين الخطة اليمانية خطة اليمان هي تبارك هذا المال وتمينيه وتشغل واذا قال ما نقص مال منه فتح هكذا يقول صلى الله عليه وسلم ما ينقص وظلم انه لا ينقص فهي اذا يزيد لانه اذا جزم بانه لا ينقص فهذا بما يكون الخطاب جزم بانه ماذا يزيد وهذه حقيقة سيئة انفاقه ماذا وماذا الحقيقة الخامسة انك لست مالكا لمالك على الحقيقة من قال انك تمت. ايو الانسان انت مسكين الله يقول في كتابي وانفقه مما جعلكم مستخلفين فيه مستخلفين قولك وفي اموالهم حق معلوم بالسائل ولما بنا الملكية سنست مالكا مالك على الحقيقة انت ايو الانسان سنم والمال على الحقيقة والمال الله كما فهمان رجل الاعمى لما جاءه الملك, الملك يريد فتنته واختباره والسلاه والرجل من المساقين يريد كذا وكذا وكذا فاجابه بالكلمة الضائح قال المال مال الله خذ ما شئ وضع ما شئ علينا تبحان الله على الخلق يا سيد إذا عالي الحقيقة الخامسة في المال من قال أنك تملك من قال ومن غرك وخطعك وغشك فقال أنك مالك وأنك غني الغني هو الله والمالك هو الله سبحانه وتعالى وماذا فهمها الأعمى الذي جاهل منك بالاختبار والسكن وقال يا رجل من المساكين أم يا هذا المال مال الله خذ ما شئت ودعه ودع ما شئت خذ ما شئت من هذا المال ودع ما شئت فانا لا أملكم فأنا لا أمنك ولا حقيقة. وما أمنى عباد الله مال الله ولذا لما دخل بعضهم على أحد خلفاء المسنين وهو الموقفة الظنّا لا يخلّمت كيف مصري الأمير المؤمنين مرت بنا ثلاث سنون سنة أكلت النحن أو أزابت الشحم من الأول وسنة أكلت النحن وسنة ضقت العظم وين جد عليهم؟ على عظم وعندكم اموال فما من اموال امير المؤمنين ان كانت هذه اموال لله فردوها على عباد الله وان كانت لكم فتصدقوا بها علينا فإن الله يجب المتصدقين وان كانت لنا ان رجعوا ردوها علينا فقال ما ابقى الغلام لنا واحدا من ثلاث ما أبقى لنا حقيقة المال وحده، فالمال حديقة وما هو مازل شبلك الحديثين. توخذ من أغنياءهم وماذا؟ ماذا من مقصودي ردي؟ إذا هي ما يمكننا وما يمكن الناس أن يقولا رد علي كذا، ما رد ردي بما أنا عليه؟ إذا كان من أغنياءهم وشو كل اللي توخذ؟ يعني بالقوة أغمامك. يمكن التوقف فيها معنى ليه القوة وكذلك اخذ ربك اذا اخذ للقوة وهي ظالمك فذلك توقف يعني ليش في ذلك امر كمان يعني ليس لك ايوان غني امر في هذا ولذا قال لك ايه تؤخذ قطرا قهرا قوة من اغنياء وترد على شو تقولوه ترد كأنها اموالهم أموالهم عادة إليهم فنفسنا مالكا لمالك على الحقيقة وهذه الحقيقة الخامسة الحقيقة السادسة أمم الله تعالى يغطي المال من يحب ومن لا يحب ويا ويل الناس من غرور المال غرور المال الذي داع المشركين في المسكة أن يقول ونطعم من لو يشاء الله وقع ما تقول يا محمد الله أحذنا فعطانا وكرههم فحرمهم يعتبر المسألة قدرية قدرية جدرية أنطعم من لو شاء الله أطعمه وهو المنطق الذي تفكر به رأس اليوم نفس المنطق الذي تفكر به رأس يعتقدون أنه ان المال علامة والبليل حب الناس سبحانه وتعالى ويا ويل من هذا الغروب يالوهم الحديث رب العالمين في الدنيا من يحب ومن لا يحب بل الاكثر, الأكثر في شعري سبحانه وتعالى انه يحب من, من لا يحب مطيع من لا يحب وإن ملايوك الاخرة إلا من وده عنك غرور المال وللمال غروره ومن الغرور ان يعتقد الانسان ان المال الذي عنده وهذا هو علامة الحب وجليل الحب الغذاني لعب الحقيقة السابعة الطريق كيف الطريق والسهيد المال مطلوب ونعم المال الخالح للعب لكن كلا اخطأنا وقد قال لنا رسول الله جلسلم اخطأنا الطريق وضرب لنا المثال ورسم لنا الطريق كيف الطريق قال لو انكم تتوكدون على الله حق تتوكدون لا رزقكم كما يرزق قطير تخذوا او تروح ما تروحوا بطانا او تخذوا بطانا وتروحوا ما لن او ضوء السفل و ضوءه خماصا او تتغذو خماصا و ضوءه الطير افقه منه الطير يعرف الطريق الطريق الذي اخطماء الطير يعرفه يعرفه جيدا ويعرف اي لا يسبب رسخة. ولذا العجب ان نفقد رفقهم بين ما من بين احلام الختام والتمازيح وهي ما تدعونا نحن بالانشاء لكنها لا تاكل الخبز ويحدثنا العلماء انها تخرج ضحوه تمازيح من خير الختام في اوقات محددة بما عن وأبوابه مفتوحة ما يضلق هذا هو يوما من الأيام وما في في السياسة والطعام اليوم لحم ولحم طريق ويخرج الحيتان أو تخرج التمسيع إلى الشفقان أجل هذه اليوم تتطلب الشمس للتحكمة ويتبطير ليأهز من بين الشمس ولا يقدر التمتاح وهو جوهد سبحانك سبحانك وما أقلت أيها لا تقصى فدرا من هذا التمتاح الذي لو أطبق كما هو أحظر لذهبت إلى عالم الوضع هل شيء إلى عالم اللغوظ ولا يقدر ليه لو أنكم تتركت. وفي التوكل عندما اصطير جدا. جيدا عندنا توكل لكن التوكل بتاعنا ايه اي خطل عجيب التوكل عكس للتجار. يوجد مخالفة شرائية كتلية سباكة توكلوا حقيقة التوكل اولا تجد صلبوا الصباح اليوم والبكور ده لكن البكور اليوم زائع لذلك وانا اسقي وانا قديم صغير كيف كانت الارزاق فكله ماذا فكله البكر فكله دي ودي لزالت اسماء اصوات باعه باعه البخور في في اذني الى هذه الساعه وهم اشكال وصور وخلق لا يحصى عددا وكانت لهم اصوات عديده جدا وتسمع منها اعزب لحن في طلب الهدق من الله وتسمع معه وقول يا كريم تعرفه ده بتعك هو ما بنبيش على الناس سبحان الله منبيش على الناس رجل خلين كده يا كريم وينبع بالداء يمكنه ما ينادي على الناس إنما ينادي على نفسه. على الله وتسمع منها اعزب لحن في التوكل على الله ينسى الشباب لا اولا تغرب ويشد بقى كل ضغ باي اصول صلاح سرق منا الغربيون هذه السنه تحدثني بعض الخرده من مزاب ناسنا في العالم من اوروبا مع اول ضوء للشمس كل يوم في الشارع ومع اخر ضوء اللي في البيت بقى الحديث بقى هو انك تاخدوا ايه ما هو ده الهدو وهو ده الرواح الرواح بعد العصر والهدو مع اول ضوط على محصلة هذه اعمالية التوكل تاخدوا وتروح انك بقاما الله قد انتلقت خاصرتها بس عام ما لا اعرف الاهودك يا من ولا شركة يمضي الي من للرفق ولا عرف لهم مالا يظهر فيه انما كيف ما لاحظت التعديل الدارج على باب الدار باب كان له ولا شركة ولا اموال يظهر فيها ولا شيء يظهر لي فقط اجل الثمار واكل عن شوفاتي عمري في السوكن كده ولا رايح ولا جاي والتغريب مليه طيب انت رايح في رحلة كن واسعب تغريبك لاي عن الربا بما غرر دي ان ماذا راضيا سعيدا يبقى مش رايح كده رحلة الرفق هو متأخف التعب اللي احنا فيه قلناك الدول مش عارف ايه دوما ترى انك ماشي لأعمالها بخد هندر هو وجودها كده دي وجود الناس راح اخدهم برزق من, من رنزنة بالله ليه وضوء راعتم بيوتنا يومر في وضوع في الم ما تنعيش كده حد التكاؤل ولا جدا مالك لا رجع على الوضوع لما تنعيش بشيء حوارات من ثلاثة واسولتنا الشباب وابديا لا تنقص وامروننا عجبا تكون المحصولة ما نحن فيه اليوم محصولة في البوع ومحصولة الديون ومحصولة الذي نعيش فيه كله شبطير أسقه مني وهناك قصة في التوكل لا وهي قصة هاجة هالله امرك لهذا قال لعمعك هو لسيزا فلنضيئنا ولن يرزقها الا بعد عملية التوكل سعي وبين الصف واليوم ودا التوكل سعي وسعي مش التوكل ما هو التوكل بتاع الناس فعال ايه بيشتغل مش عارف خذك اتعرف حاجة عايز يشتغل على كل مدير رأيي تتخذ وتروح ايبا دي حقيقة تذيثة في الرزق وهو الكلية الحقيقة الثامنة الارزاق مخصومة أيها الإنسان لا تتعب نفسك كثيرا في السؤال ولا تتعب نفسك كثيرا في الشكوى ولا تتعب نفسك كثيرا بهذا كله لأن الأرضاق ماذا تفعل سنة لن تميت نفسه حتى تستوي في فلا تذهب من الطريق الخطأ لأنك لم تعيد بجوانك ولا تقصئ طريق الصواب بان الرزق مخصول في اي طريق الزهر بل قالوا الى الرزق اشد طلبا لك من طلبك انت لك هو يسلبك ولا تسلبه بل لو قررت بده فرارا يأتيك هو الى حيث تفره وان قال الله تعالى واردقه من حيث ايه؟ كما في خصة تلميذ الامام احمد الذي خرج من بيت الامام والامام قد عدله رغيثا يأكله هو رغيث الامام هذا ماعدة ماعدة بمقاييس هذا الزمان رغيث الامام احمد صحيح رغيث امام ماعدة بمقاييس هذا الزمان فلما قدم دماغه رغيث ابان يأكله كانت جائع بعد عيه السنين وما أبوالك لما يجوه طلبة العلم طلب العلم إذا جاع جاع في خسن أبو هريرا دي الله أنه كان من فرط الجو بيحصل له ايه؟ يتخذ جوع يعني يلم غير عشاء لا ده يعني يذى ظل ثلاثه ايام لا اكل شيء كلام الامام الشافي لما جالس ثلاثة ايام لم يذق ذوقا بطلب العلم اول ما دخل بيت الامام احمد وجد طعاما اكل هو ده جوع طلب العلم انت جعان بقى بقاله ايام مين مين الامام احمد جائع هذا رفيق الامام ما درك مرض الامام آه لو كنت هناك لكانت دونه ماذا؟ دونه الرقاب لكانت دونه الرخاء. بني ما هو الذي يبضله لك لكن الكليد ابدا لا ورد بالغير ليه لي ورد لا يردني سيأكل على غيره لا يردني الشيخ الراعي فمن هذا ليس الضريق وله هو ارحم كثيرا من هذه الضريق وقال صفر دون خرصة الشيخ فخرج. خرج متوسلا على الله فقال الامام احمد يبني ابرك الرجل الرغيس مين انه في بيت امام احمد من نفسه قال الامام في رجل الرغيس شوف الامام انها وقع في قلبي ان ان هذا من عند من من عند الامام فخرج فلمام احمد قال ابنه عبد الله ادرك الرجل بالرغيب فادركه في بعض الرغيب فاعطاه الرغيب فاخذ فعاد عبد الله متعجيبا قال يا ابتي عرضت وعرضت علي الرغيب في بيتك فابه فما باله بعد ان انطلق اخذه قال يا ابنين المهد الوقت لما كان في بيتي وكل رفقه علي فحرمته لما انطلق متواركلا على الله ادركه رزق الله حيث حيث كان الارزاق مقصومة تلاتيت <تصفيق> اجنبتك في غير الطريق هذا ما عمين ولعل هذا هو اسؤالك لا في هذه المسألة لان في حقائق اخرى لسا فهي حقائق كتير عوان عشرين حقيقة لسا الموضوع صويل بل على العكس ده سعيد ابن المسايد ده رائعة للنبي عليه الصلاة والسلام قال ما مان الثالح اللي عبد مش رذك ذلك والقرآن دعا الرذك خيرا ولذلك الرذك ليس مجموما ايجاكي ولا المال ليس مجلوما فيهم في ذاته بل مطلوب لذاته ومن الطحابة من تركه منه ولكن كيف وإلى أين هو بسوار فالأرضاق مقصوبة ولم تموت نفسهم وجبريل جاءهم وألقاها في روحة يا محمد لم تموت نفسهم حتى تستوت ردقها وأجلها وأجلها الحقيقة أسألها بنا في المال تتعاد وكتبعن شوكي تقول المال ذاهب متروك موروس ويا ويل من اتخسر منه وما اتخسر منه إلا لنا بغضه وان يدرك آذى الغض الهجام السكين يمضح رحلة طويلة طويلة طويلة, طويلة للأرضار وللمال وينتظر غده المأمول فإذا غدر المأمول كما ذهب في قبره في قبره ويكون قد حفظ رمضتين مره, مرة لهم قد في جمعه ومره لموت قد حرمه نفعه ومرة اخرى لموت قد حرمه نفعه ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تدار الميت لثلاثة ثلاثة ولكن يرجعنا اثنان يرجع من؟ اهله وماله فان اهله ويرجعي ويرجعون لماذا؟ لماله ولذا ما رأى اذا احدا يذهب إلى قبري ومعه ذكر شيكا ومعنمنا احدا يدخل قبره ومعه ارخدته وامواله بل تأخذ منا وحيدا زايدا كما كمذا حتى الكفن الذي تأخذ لي فاذا بالعسونات والدول لن يبقى معه طويلا لن يبقى معه طويلا فالمال حقيقة انه ذاهب واننا جاعلون ما عليها صعيدا اصحاب المال مهددون وليس تراهم يعيشون في خوف وترقب وكلما كسر المال انما زاد الاخر على القلق والاضطراب والخلص وهذا واقع مشاهد يا بحض الاموال وإلا ليه اللي ببقى ماشي قدامه سيارة شراسة وورا مش عارفت من بجزاره يتين واثين على مكتبه ومن مالك واول ما يحصل في بجزاره يتين وراه يتين قدامه ما كل هذا ما كل هذا زاد خوفه واضطرابه وخلقه ليه؟ لأن الله تعالى قال لأصحاب الأموال وإنا نزاعدين معانيا صعيدا جرز أموالك يتمع على وداعك وهي معك على فراغ شبك نعمه شحيه فخاليه إنا لأس منغر من ذا المحي من دون الجنة فأصبحت كالسرين وفي فليلة وعدة انتقلت به النقل عجيبة من عالم السراء الى عالم الاسر الجوع والفقر وكم رأينا اقواما كم من هؤلاء ما بين عشية ودعاء صار ذلك ال الفريق الفريق وذلك الفقير من يجيون الطائفة من ما بين عشية وضحة وكان يود ربهم من الأمساج. واطلعني والدي على بعض منهم واطلعني اخي على بعض منهم فالتعرف كلام من هذا كان يوما من الايام الماذا من, من الاميس الظهر الاسماء كان يمشي كده في لحظة في الشارع في السجنة في وراه ذلك انه انا اكثر منك مالا وعجل نظرة. من النوم بيصفاظ اصبح يحلم كالسير على ما انفقت وهي خاضية على تشديد ارباني تشديد ارباني المال انه مزاهد ومطروح. مطروح مطروح ان احدا لم يأخذهم معنا موروس وليس هو يورث الدعاء لكن يورث ولا تكون إلا اللعن يا عمال يعد يجيب يبقى العن لما سمجناش حاجة مش عارف ايه وعما يحس حسنا روح الى مش عارف الملائكة المنزوجة بقبرة شف حتى الورث لا يوحمونك لا يوحمونك في هذه الرحلة الى الاخرة وفي قبرة الذاهر الموروث مبروك هذا المال الحقيقة الاخرى او الحقيقة العاشره او كيف ما تسمون الله دع المال في كتابه خيرا في المال لا ذم ذما مسبقا فجلسنا الى ان صار تنظر الى المال नजره سعوديه قولك دخول جمل من سوق بدره اهول من دخول غني في ملاذته ليه الغضب على الاغنياء دي ماذا من غضا حرب العالمية قول انه لحرب ماذا خير تسمعه خيرا بماذا انه اسرع الاستخصار منه لان الخير اسرع ماذا الاستخصار منه ولذا قال في الاية الاخرى انترك خيرا يعني ترك ماذا ناما والانسلام لا ينظر الى المال نظرة المسارة وهي النظرة الصودوية ولا نظرة اليهود التي هي نظرة الجشع فاليهود جعله غاية غاية مقلوبا لذاري ولو كان طلبه ببيع كلمة الله فويل اللي بينا يتسمون الكتابة جادي والنصارى نظروني نظرة صودوية قال اذا حرمت الكنيسة على اتباعها جنة من المحرمات مش عارف لا تختاني حمارين ولو هدنيت حمارين محمر ودحش ومش عارف هو اشياء عجيبة جدا في تاريخ الكنيسة ونظر شوداء الى المال عجيبة لكي نتسان المعمى المال الفالح تستفكر اذا كان فالحا المال وتستخسر على شرق ماذا؟ الصلاح ان تكون انت ماذا صالحا وعثمان مثل المغرب استكسر عثمان صالحا وانفقه ماذا؟ صالحا فكتب بهذا المال شهادة رائعة قال له ما ضر عثمان ما عند وبعد الوضع كتاب كروسي عثمان وختم ورسول الله صلى الله عليه وسلم هو الشاهد أبضاء الذي جعل توقيعه على كتاب بالجنة لمن من بعض من اذا الملك خيط يشرع منه ليه, ليه ، يمكن الاستخدار من منافع كثيرة ولهم قد اموال يتسببون بها يحظون بها يعتبرون بها لهم فضل اموال تمنعهم سؤال ماذا سؤال الناس استخداء الناس لا فضل اموال صلتونها على هلكتهم فيهم الحق لهم فضل اموال انزقونها افتراء مرضات من مرضات النار يخركونها لورستهم فليكونون عالكا يتكففون ماذا الناس المال لا يجمعون والمال في الإسلام الوسيلة لا غاية ولذا قالت الآية امني ماذا حيث الحقيقة الحادية عشرة كماذا حرمة المال شديدة نعم شديدة لذا قطع الله به ماذا الايدي في حرمة المال قطع الله الايدي في ربع جناعي ويشه بجمعك حوالي بالجنيو اشبا اذان عضوا من هذا الانكان والصباح منه ماذا بدنا لحرمة المال الشديد وتشتدوا من الحرمة إذا كان المال لمالك له من الناس إذا كان المال العام الذي ليس له صاحب يطالب بك ولذا قال في هذا المال العام رب العالمين وما كان لنبيه ان يغل ومن يغني يأتي بمغلة ولو كان ما غلّ شانا ولما وضعت الجنازة بين دي مغلّه قال لا اصلي علي صلوا انتم بما غلّ شمّة كانت سايحة لم تساود انت لو وجدتها في طريقة تذهب ان تنحن لتوفقها شوف الحرمة شديدة الى اي ضعجة حرمة المال شديدة جدا على الانسان ولذا كلما كانت الحرمة كلما كان المال البعيط كلما كانت الحرمة شافة ان الذين يأكلون عنوالا وكانا ظنما انما يأكلون في بجن مده وهذا المعنى افتقره عنده النفر شوف لما تأذي واحدة كده تسأل الإمام الشجاتين وإمام هل لي أن أغضي الغزم على ضوء مشاعر العسكر سألي, عني. سألي عني. مشاعر عن مين سألي عن مين ضوء مشاعر العسكر واتين ولهم مشاعر كده عشان يحروف الناس ومشتباب الأمن العينا. امام من الشيطان وزنده غالبا لا يفرش في, في الليل فنقول يعني هل ممكن هنا اغزل غزل على ضوء المشاعر فأولاء علمتمونا الورع انتم علمتمونا الورع أيها الناس وهذا ابو حنيثة يجب السبع سنين لا يكون لحم الضغر. ابو لا او قطعة لحم هل انه اللي شاء ضاعت بغداد ولم يستدل عليها ضاعت لبعيزا زائبت لمن الى جايب احف هلون انا كم تعيش الشهالين السبع سنين ما في شيء ما في ضاع من السبع ما في ضاع مع ان ضاعت الخمر في فقف له ان يجيز انه هي منذ مكا او لأخيك او مجرد ومع ذلك جزا برع بحديثة اولا مولا سبع سبع سبع سبع سبع سبع سبع سبع سبع نحن مضع نحن مضع الحقيقة كثرة المال شف. كسرة المال لفقه قل إن لو انكم تملكون خزائنا اذا لامسكوا مخشة الانفاق كسرة المال شف وبخل واذا لا تجد البخل على الحقيقة الا عند من الا عند اهل الزيادة الا عند اهل الصراع ويذهب به من دخل مذهبا عجبا حتى يجعلوا يشيح على من على نفسه نعم على نفسه يعني إذا مثلا مضروضا في التاريخ لا تجد شحصية كده معيّدة معيّرة مفضوحة مهزاء ما, ما, ما, ما للناس قدر من البخير بل أن يذهب شهرون أن يشيح بما لا يزن فيه شيئا كما قال الشاعر قتل عيسى على نفسه وليس بباق ولا خالد ولو شاء لفاقفره نتنفث من نفسه واحد هيتفع في النفسي على السؤال الهواء هذا مسمى مسمى الكلثرة المنشوح وماذا قال تعالى قل انكم تريدون خزائن رحمة رب اذن وانشاء خشية الانفاق ومن هنا قال الله تعالى ومنهم من عاهد الله اجينا يا رب لان اتانا منهم فاعداهم واعطاهم من خبير بخلوا به شح يا دخل. فهذه حقيقة اخرى من حقائق ماذا المال الحقيقة الثالثة عشر فمنان الجين تحديث المجينة دي المجينة دي كان معاني جدا مجينة يعني مجينة لا تكون لشيء نعم تكون لشيء ليس جميلا في اطلاح فالدين لا تكون إلا لشيء مصنع تبحوا أفضل كما رأي لك راح عشان وش راح تتبينك عشان وش فالدين لا تكون إلا لهذا خداع ما في عاملوك خداع بشي وزيد هنا للناس حد الشعور من النساء بل والقناطير المكنترة. من الزهد والسبة شوف تلك القناطير المتنفرصة والإنسان لا وارض له بقليل وده معنى الزين ده لو كان الابن آدم وادنين من الزهد نبتغى ماذا هيا من دي انا مش عارف يقول لي هيا من دي اي اي تكون عشرة ده ثلاثة دي كانت في ضرب عدد المليون الماليه وعديده من الصفقات الكبرى ربنا يظنها هتعمل ايه بالظبط هتلاقي اول ربع للمليون واحدين في رحله او كده ما باريس ومش عارف مين بالظبط ربع من الاخر كده نورو ده ما فيش في الربع ده اصلا رقمه ولا رقم حد يجيبوا أصحارهم المياه ويسألوهم عشان تعرف عشان تعرف لماذا ينزل الأرزاق بماذا بخضر فدي حقائق كثيرة جدا بمسألة دي المان وعندما نعود إلى المسألة وهي مسألة حتنة المان حتنة ما هي حتنة وعلى الحديثة ولا لكي نتكلم عن فتناك لابد من الصحابي ام سنة وليس اروع من بيان المعنى بالمثال حيث قرآن الكريم ضرب لنا ماذا المثال هل تجربني لله كل الضرب المثال ضرب الله لكن ضرب الله مثلا ضرب لهم ان المثال له اثر على نيه على النفس كاثر الضرب على الابدان اول مثال ان قارون اي اتكلم عن فتنة المال في شخصية قارون اول شيء ان قارون كان من قوم زالين القوم موسى وبعض المفسرين زالين كان قرابة لموسى كان ابن خانته ادعم موسى فالشيء جميل واجه يتصنبت لهذا قارون كان واحدا من احبار الاسرائيين الذين يبيعون التوراها ويسمون الجنة وهذه اخطر تجاره واخطر تجاره ذكر تاريخ القزويه وبلدات العصور الوسطى وقال ماديتشي بالذات في ايطاليا ضيع الذهب وامواله في الصراعات اللي ما راها بطرياركه الحرث لتعبيد المرض الخارج وما ذهب قد كده وشعمه وماذا يريد فقط دينارين يستجدين على هذا دفع من الاسر يتقيد دين اومر انو صراحي دين اتطلب يأخذ بهذا المغل داع اهل من النبي يحكمون عليه داع اهل من النبي داعه دا دا للتاريخ داعه للتاريخ, للتاريخ. منتظر الزيت اذكروا اكد التاريخ دعوا التاريخ يذكر من هذه التجاره ولما صار زكريا الولد اصلا قالوا ان خفت الموالد خفت المال يا ربي حمل الدين ما يكفي لنا سلعه ماذا وهي تجاره ان الاسلام ينهى عن الاكل بالقران وليس الاكل بالقران قوثا قال له خذ قوثا فادا قوث من النار هذا قوص من النار واي تجارة هذه عند الناس تجارة رائجة تجارة الدين ان قارونة كان من قروض اول شيء في تجمع قارونة تجارة الدين صداغة علي صداغة اذا اصدعي ان المال القارونية هذه مصدرها ناس انبغي واكثر اموال الناس الا رحم الله مجبوعة إلا ما رحم الله مجبوها أكثر أموال الناس فبغى علينا وآثيناه من الكنود وهذه الثالثة في فتنة المال فقلناه مية وقالونة حق هي هي الفتنة ففتنة المال أشد الفتنة ولذا قال وهو فتنة المال مثل حديث الثلاثة الأخرى والأعمى والأضرق نجع في هذه الفتنة كمسة؟ واحد وفقط من 65% ساقتون في فتنة الناس 65% ضائعون فقطوا في فتنة الناس سلساء الناس فضغ عليهم واتيناهم الى الكنوز المسألة الرابعة في مسألة المال هناهم محتى الرابعة بماذا ايها الانسان تدريع يا ربك اعطى رجلا كغارين الكنوز ومشتن الكنوز على المال المخلق الناس لا يعلم عنه احد الشيئة فبقالك دا بالمال الايه؟ بالمال الظاهر وبعدين دا مش بيحكينك المال ايه دا امك بس المفاتيح لا يستطيع حضنها اربعين رجلا لمن نزود عن الناس واسيناه من الكنوز ما ان مفاتيح ولا تنوء بالعصبة بأول القوة ومش اي رجال كمان فرعنا نتعرف الفرعون اثابت تعبر عروبانيوت واسيناه من الكنوز ما ان مفاتيح ولا تنوء بالعصبة بأول القوة با فتنة له الفرح المجدي ممكن فرح يكم فعلا كانه بمجمله المال انه يملئ الخلود ماذا كبر ويعيش بالخلود من هذا لا ثم لا يحب ما الله الدار الاخره المال وسيلة لا غاية. ففينا لغاية اشترى بها ماذا الاخرى بتغيتي مأتاك هذا هو الاخرى و لا تنسى نصيبك من الدنيا مش كلك لا تنسى هذا حقك في المال في حقك ايه نصيب كلك نصيبك ايه و كله بدليل المؤلم الدنيا و من لا تقلل من اليوقفت في النفقات ولذا قال عن قوم ياخذون في مال الله بغير حق يعني يقتطعون في النفقات كده بغير حق قالهم في النار يا رب العالمين قال عن الذين خلعوا الذين اذا انفقوا لم ولم ينفرو وكان بين ذلكم كثير كان بين ذلكم وقال لا تشربوا ولا ولا تسرقوا ولا تسريك وقال في الاية الاخرى ان المبذرين كانوا اخوانا الشياطين لبا اذا الاية دى أصل في الاختصار في النفقات نعم اصل في الاختصار في النفقات وعدم التوجه نعم ولا, ولا تنسى ولا تنسى دي كل انسان الذي شمل بحلم المال وإن بحلم ماذا؟ نفسه إذا عايشة أرسل إليها معاوية ثمانين ألف ثمانين ألف دينار دي ألف دور. من وين يعني في الزلوية ألف درع بدل يعمل وكام بعمل ده ميزاني ده القمر مجلسة أبعين ألف دينار ثمانين ألف دينار عيشة في عيشة فقمة في يوم واحد. فالجارية تقول يا أمي المؤمنين ما أبغى لنا إن أنا برهما النهار على من سايمين ما في زرع نجيب عيشة قطعة نعم من تبنى غذاء ولا كسر خبز ولا كذا ولا شيء من التغيير يكون يوما من كبار وأثناء وذكرني به. بعنى جنيش. ما هو دمعنا ولا ايه ولا تنسى بني فيك مصيبك من الدنيا واحسنك ما احسن الله ليك ولا تجد فسادة بالحقيقة التابعة في المال او من كائدة التابعة ولا تجد ايه لا يبدأ بالفساد هي اكتسرة المال اكتاس فساد في الارض ونجل الارزاق بقدر حتى اذا اردنا ان نغلق قرية امرنا مترفيها انش عمرنا الناس انش امرنا ايه مترفيها واقرأ بقى واقرأ بقى في حال المترفين من البغي والاتشاك في ارض الله اردنا مترفيها وحق عليها القوم فدمرناها ودائما للفقراء إلا للمساعد للمساعد الدنيا دائما. قال إنما أتيتوه على علم عندي للمساعدة ثامنة سكنة المالة فقارون مرة ثانية من الابتداء أخذوه من غير حلم ومن الانتهاء لستباول ما ده لغة رجال الاعمال الموجودة اليوم انشبتك كده تقدر تحكيننا قصة حياتك كلها والله الوحد شيء مدعك وقصة اتمنى ان يحفظي بها الشباب وان يتعلموا الامر لا يخفى علينا ومعروفة اساسها محبرات واساسها مش عارف اوه ان قصة اتعلم محفظي منها الشباب هو اخريت جامعة الجيارة هي دي الحقيقة. هو يقول لك يحتاجي بها الشباب ومش عارف ما نمسي الم... الأسلوب والمنطقة اللي تتكلم دي الأسلائي اليوم إنما وفيتوه على علم إيه؟ على علم عندي كل ستين ترى تحرق ساكنة لك. من أرضاك مخصومة روح والنغيط فيقول الله تبركه تعالى إنما وفيتوه على علم إيه؟ علم شباء الفائدة فخرج على قومي فيه الغنى بطر والغنى كبره وصخص وغروح فقال رب العالمين فخرج على قومي فيه الهنى. الفائدة التاسعة شتنة الفقير بعد قال الذين يريدون الحياة الدنيا وليس لنا نسبة معروفية كي فايا على الدنيا قارون واحد كل عزيب قوارين كلهم عزيب قوارين وليس لنا بعش الدول بالتكلمة بسيب جريب لما اوتي ايه وانا تقول بعضا مما اوتي ايه كان مسألة شيئا مما اوتي ايه في مسألة تداول لكن عزيز ليس لما اوتي ايه ايه من وهذه فتنة الفقير ونظرة الفقير للغني واهل ما اجمل هذا المجتمع النبوي شوف الفقير والغني في المجتمع في المدينة الفاضلة ولا مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم مش مدينة كامبنلا ولا مدينة المسمور ولا مدينة الفراري ولا مدينة راسيزيكون مدينة رسول الله جايين الفقراء مديش لقلود حسب لغني ابل ولي يا رسول الله ذهب اخواننا الاغنياء ذهب اهل البصور بالعجور يا رسول الله وبعد صدق ذلك في العجور صدق بالاخرة نصون معنى الله يتطور الغني دخل سنه مسجد اليوم نحن داخل عذب المؤذن والعذب الإيمان والعذب في باب المسجد وجبل جبل الملك الساعه ولا عذب الصف الذي واقف الصف كده يا عم مش شايف حد يقرب منه لا يدخلون في صلبينا معنا ويصوبون عيتك. من أخناب يذوق ويذوق دواء إختيارياً كمان في المدينة النبوية اللي ولهم صدر أموان يتصدقون بها ويحجون بها قبل النبي. الله في المدينة شب الفقير مزرد الغني ازاي وشب الغني بس دمانه سام هي بالمدينة الفاضرة هذا هو الغني الشاكش وهذا هو الفقير الصادش والعبان الذي يسمع من الفقر صبرا والذي يسمع لجن الغنى شكرا فقال لهم كونه دبر كل صلاة الى اخر الحديث قال يا ليس لنا مثل ما اطيئك قارون انه لن تحظين ومسى الاخر فاهد الجنتين شو ترد العالمين اذا احفظ لدي اول فائدة جد كوافهات ولذلك فايمان سليمان فانو هذه ملكا لا ينبغي لأحد من بعد ليه انك انت الواق ملك سليمان ال... الجن الشياطين الرضاية المحشورة الريح رخاءا حيث اصاب ويقول الله وضرب لهم مثلا وجلين اجعلنا لأحدينا جنتين من اعناد وحففناهما بنخل شوف ومي حففناهما بنخل مصبات رياح باستغمال المساحة الزراعي على اكمل وجه التوسع الكفر فيه ولا التوسع الرأسي كلتا الجنتين اتت اخلها مانشة كمارة انت رأى لوالك مرأة متت بها سمرة ولكن ايه تعمها تك صحيح انت بتلاقي سمرة كده مكتملة وتريد بتاعها تلاقي البان من لكن انا فرص لها من ولم تظهر منه ولا ثمرة واحدة معقودة كل ثمار الجنة سيد ماذا صالحة لله آفة لم تظهر من أسوء وفجر يعيش مشهودة الماء يبا خلالهما نهار شوف ربي وكان له ثمر وفي قراءة ثمر ثمر يعني مال يعني هو فيه مال وفيه جنزين وفيه ثمار، في كل حاجة أدخل جنة هو وغوال قال ما أظن عن سبيدة أبي أبدا هذا فتنة المال يفتن إلى الحياة الجنة الجنة أعتقد أن الحياة ويلة ويلة لا اظن وان تبدا يا اخي حين ولا اظن الساعه قائمه ولا يجد الانسان نفسه في ذلك يا خاله مزيده لها فين في قلبه في الساعه وما اظن الساعة قائمة ولا يرجع إلى ربه لا يجدنا خيرا منها من حل الله شوف الفكرة في المظلمه بقى ربنا أعطانا شن بحبنا وليست كمان سلام على التحليلات الاقتصادية الرائعة. شو التحليل الاقتصادي هذا من صاحب الجنة أين؟ اسماء النشغال الاقتصادي. علينا صاحب الجنة. الاقتصادي ربنا واحد هي ذرة رأس التي تطحن الفخير وتدوث بقدميه على رقبتها بس ذرة رأس المالية التي رأس المالية الموجودة برأس العرق الف من فخيري عمليك الجنة بقى لايش بعد الدنيا لكن رأس المالية لا جنة ولا دنيا ولا يرودته الى رب لاجه خيرا منها منقلب هي ذرة قال له ساحبه هو يحاوره وشد اوفاتها لنا انا زالتش بده من فتنة المال انا اكثر من كمالا وعز ايه مش فيلمة نصرة فيها معنى رائعة خالهم مش بلادين يكيب بيتعج نصرة مش مش دي لها زي دو الله عم نصرة رجاله اعجل في منهم منفعه خيب دول السنفلة دولة زي ما انتلاعيوه دول وليسنا الذين عايشين تحت المواعيد دي ولكن كانت في كثرت في الحكم بقى هنا في كثرة الادعاء والادعياء فكما قال الشاعر جميل بن معرره علي قال الناس يحولون من الغني وعي صدق وقد يكون صادقا على الحقيقة ولكن النظر الجاهلية القديمة تحول الغني الى صادق ابدا ولو كان عيدا كاذبا وتقول للفقير ودنع وعي كذب وقد يكون الفقير كاذبا على الحقيقة لكن النظر الجاهلية القديمة تحوله الى كاذب ليس كذبا أبداً. ولماذا رفض النبوة؟ هنؤمن <تصفيق> لك واتبعك <تصفيق> اللي هي من احن من بيت وما نوك اتبعك الا الذين هم اراضين انا هنؤمن ايش هاد اتباعك اللي بيبيع بطاطة و اللي بيبيع ثم دول هاتباعك يا نوحش تحيز نؤمن بك لما اني حواليك شوية مكاتين و ازاي يعني والمشركون في هنؤمن طيب ما الشرق اتخدهم يا محمد لكن في المثل الى جوار جبال وعمال يا فهي نلبس مجرارات اليمن واولا يلبسون جباب الصور ضيعة عرقان تنزيلة اتخدهم اتخدهم لا يتجرأون علينا وده شرق ولا تترد الذين يدعون ربهم بالغداة وليه فالعشي ما عليك من جسام من شيء شوفتنا بالبال بقى في صاحب الجناتين ورأيه بيارب يتكمنه ويأقدمت بالنبي خلقك من تغربك ثم من مرثة ثم سياك رجل يقول الغنين بيانت أصمم فورما الغني الغنين كده ذكروا بأصلي قولوا انت ابن عم فلاني قولوا انت اللي كان بيجالنا مزبوطة واللي كان هو يعني ورشت الليلة كادرا عنه كادر ديمان من الأقرع وزيمان الأضرع شمريكا يا ذي منت أصلي فأنا بذكرهم أصلي الأول بقى دمت من قراب ونطر الأصلي الأول قراب يباك بالأقدام ترين استعقى في نواعي رويضا لخيالا على رفاق العبادي رب لحظين قصارا لحظا مرارا ضاحك من سجاعهم الأبضالي تعرف تناشد رجلت على مين؟ على عزماء درجة القراريك انت ماشي كده بتبسك على شوار خراعين ينبسك سبعة ميوط بعداشر خمستاشر هنان انت ماشي عمال تدوس على ناس من دول من اضراط من الارض انت ماشي في في على دكت مصبرة في العونية من الله ماشي عمال تدوس على ملوك انت ماشي ذلك ابو العسائيه بقولك كده مستعصف ده هو ايه بابرتك كير كير كير عشان انت بتعارف مش عارف ماشي على مين وابو من الاول فراس والاصل الثاني نفسي ماجسة في قول بعض اهل العلم وابو حنيفة جعلها ماجسة انا من الجمهور جعلوها طاهرة شو بذكروا باصل ان ايه الغنى ينفي من سان ايه اصلح الغنى يجيش لما جاء الملك الى الاطرع يقول ان تمشنت الاخرط أما الأبرص، لما ورث هذا المال كثيراً عنه، كافر بيتا. فانتم بعيد مني لما جت، بيتا قلاني بيتا. شو كده على من الذي خلقكم من برادي؟ ومن منيتا بيتكم؟ من وراءكم؟ ما هو ربي وأنا شو بربي أحد؟ تقول إننا فعصى ربي ان يطعني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقى يبقى المل مهدد فاصبح يقلبك في على ما انفق فيها وهي خارية على عرشها ويقول يا ليساني لم اشرب ربي أحد يبقى فتنة الماله من المل مهدد المثال سنعرف اصحاب الجنة والدور مثلا اصحاب الجنة هذا مثال الثالث لفتنة الناس مثال الثالث يقول لنا ايه ان لو ادخلناها الوالم عليكم المذكرين حق الناس وحقه منع سكين القراء الحق ده حق تمليك حق ماذا حق تمليك ولذا قال تؤخذ من اغنيعين وتردوا عليك شقرين ده لهم وفي الآية الأخرى يقول وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم لذلك أهل العزنة ومكلمة جديدة جدا أعجبتني أنا في ولي الأمر هو اللي يأخذ الزكاة يقول يتولى يعطاه للسحراء علاك عشان ما أفقدش الغنيه من أهلنا على من؟ على الفقير وعشان الإتنام ما يهنش الفقير بأهل الزكاة من من؟ منه الغني انما ماذا يعبه ويربه ويربه إليه دكائن ماذا الى دادي بيت لأن فلما منعوه وهذا سجنة المال منع حق الله فيه قال الله تعالى فأصبحت كسرين لذويذ انهما اخطأوها حين مثل راحتين قالوا لاذي مش بعيدنا أنت تابي بعضهم بل نحن محرومون هي جنبه قال الله على ما حبتمونا ما بسترين نبي الله الذي الصلا على ضمائركم وضائركم ومن عش من ماذا؟ حق هذا اذا هذه هذا مثال هذا مثال مثال مثال, مثال فف المال فف فف المال ونعود الى فف الكلام فف فف فف انما اموالكم واولادكم فف فف فف فف فف فف فف المال فف فف من فف فف اذنائك الاخرى لا تذيكم اموالكم ولا اولادكم متقذن حتى انه في الجهاد يقدمه على ما على جهاد النفس في كل الايات الا اية واحدة ان الله اشترع من المؤمنين هذه الذي تقدمت فيها النفس على الناس وبقية الايات لاموالكم وماذا ذي من الانسان إن مكرياته تاتل به فتنة المال اللي يزود بنفسه ولا يجد بماذا بماذا خد فقير خد لدى بخيل ولتسفه الارض يعني اكلم معاك لكن اللي طلع ولا عمل ولا ولمدينا لا عد قلبي ولا تعد رئيسي ودي حكماته الغانية التي يعيش عليها وكأنها وحل نزل منه من السماء ذا الوحيد الذي يعيش به من البخير الغني بعض خلبي شديدا قدم المال على الولد من فتنة في المال أشد من فتنة ماذا الولد بحقيقة قولة من فتنة المال عباد الله لا جاء الله كل كلام باقية تأتيكم شاء الله تعالى الاسمين بعض المحبوب الان شرفنا على ساعتين الا ربع الساعة وارث هذا القبر كفاية ويسرى اجيب على بعض وسيلة في لعشى الدخائر اقول الساعدة اختي المقصودة ليقيمه بثلاث فنوات ليس منتجه ويسري التركة وعندما تستخير التحنى فنهو فراهو في بيتين نائما وتكرر الثلاث مروات اقول وهل بزلت معه اولا ماجد من المرس في ارشاده وفي توجيه ان يكون مبتزما بل اين يهدي الله رجلا عليديك خير ما في ذاك من امر ميره ان يعمل هذا اولا ثانيا انه كان ليس مستقيما بمعنى افهم ما معنى ليس مستقيما او ليس ملتزما يعني ليس داع الزالحية مثلا هذا ما تعني ام ماذا لما اظنه فاثقا لان انا كان فاثقا ما قبلته لكن قد يكون على خلق لكنه مثلا متهاود لبعض الواجبات او بعض السنن فإذا المجالة هنا لابد من حدها إن قوله ليس من فزنة. ما معنى ليس من ما أظنوا هي شربوا خمرا ما أظنوا آخر المخدرات وهم لما قدل الدين من من أول لكن هكذا ليس شابا ممكن يكون زيدا على خلق لكن ليس ذلك لكن ليس مواغبا للصلافين في المساجد لكن ليس من طلاب العلم لكن ليس من حفظة القرآن لكن ليس من كذا. فإذا هنا لابد من حج المسألة حتى يصلح له الجواب فانا ما انصحه ان تبادر الى تركيه وان تعاجل بتركيه خاصة من رؤية فيها معنى انها لا تترك لانا نؤمن في بيتها هذا فيه معنى اجتماع له الخطبة وثانيا سبب جهدها في مصر والشادة بنياه الله على يديك خور لك من حمر مياه وقرار الزواج عموما منبغي ان لا يكون قرارا متعجلة سواء في انشاء الخطبة او في فسخ ميه منبغي ان يكون قرارا لا ذهر فيه تأمن, فيه تأمن, فيه تأمن الله ان يهديه ومنه رجل الذي قسر الساقه من الركبة لو قادل فالعلي اسم سالي باجنب اذا لم يستطع ان يمكن هو يتوضأ يمكن مستضاعه من اعضاء الوضوء ثم يتيمن كما فعل عمر ابن العاط الله سبحانه وتعالى فعله اعلى لا يجب هذا العمل استخدام قارئ عند عند موت ميّد هذا ليس من نفسنا ونفس الله سبحانه وتعالى ان ينزل النار الى ما يحب الورد يقول كيف نبرد بين أصوات الشيطان و أصوات حقيقة لا أعلم تفريقا بينهما وهم في الأقل يستمعانون ولا الشيطان هو سواك نفسي هو من الشيطان. فا وش؟ فإن من ذرني يعني في نفسيك من الشيطان ذر. تأذ بالله وماذا أفعل والشيطان يتدخل لي بكل نير. تأذ بالله وتنمأ بالشيطان. لما الشيطان لا يفعل هذا إن مع عبد هذا العبد كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنه قال داء صريح الإيمان بعلامة علامة إيمان ما صلى الله لك السبعة وأمر مؤقت. إذا كان الذكر يدمر الشيطان فما الذي دمر النفس ويزلها لماذا تدمرها يا رب رب العالم ما أمرك بتدميرها إنما قال فنفلم وما سواها فالها ما خدورها وتقواها قد أفلح منه لماذا نلجأ إلى الأسلوب هذا أسلوب بلش التعامل مع الأشياء التدمير والخراجة. إنما نحن على أسلوب الإسلام من الإصلاح والتهديد فاطح نفسك بالصيام ولم تجد شيئا مفتح نفس خيرا من نفس السلام ولذا ارشد النبي صلى الله عليه وسلم فقال فعليه بالصوم فالصوم الجاء والصوم مدركة تربية عالية فالله عز وجل صلاح حاله وحالة وحوال جميع المسلمين وحوال جميع المسلمين يقول ما حكم العمل ينساك مضيف الطيران ما يشرح لأسباب منها التبروج لأن هذا يفرض عليهم فرضا ولتب آخر هو أما إذا تعمل مضيفة ميران فكرة ولا يجيث المرأة تسافر طارج بلادها والثالثا من أصل قرار المرأة في بيتها خاصة وهذا العمل في فتنة شديدة من جاثة الراكب ومن جاثة التعامل مع الناس يعني النبي فالتوران هذه اشبه وعيازا بالله بسنع تارض نفسه لنا، الله عمليه انها هذا وفتح مع هذا يبعا خليه واضح؟ بشهر كيف سبحانه وتعالى يعني ان يهزم وليس لها حاجة في ذلك يعني ما هي ما هي يعني في السبع يعني ان احنا نوصل دائم كان يارضون عبارة عن رزو الحقيقة اقول يعني ولا ما يرضى با حسنة رجل <تصفيق> خذي حقيقة عملك الطعام انا موجد على هذا ما سألت المضيفة السؤالة واجابني اجابة شافية حتى الاسبرين بطلورها منه بسك ان مرايف ما يفعل خباية الميه ولا خباية مش ايه خلق على الشكر احنا مش مجتاقة العمليا لكل الزام ده صلاة تبتل ادخار جريح اي ركع من ركعات وإنها عادها ان شاء الله تصدروا الجماعة انهم معذور اخي الكريم بنز المثلة اليساوي ساتن زائجها كثيرا او منها كثيرا بعض الكتب وبنى كتابة السورة عبدالغفار رائع جدا في لسواس وكيشيك التعامل معه واصل الله عز وجل نتقبل معكم ليس هناك حديث اسمه كافحة لما قرأت باك لا ولا يوجد خراعة كافحة من الميت الميت لا انتفع بي هذا يعني. لما انتفع بالصدقة الجارية بالعلم بالكفاردين بصوم الكفارة عنه بالحج بالامرة وقول حلمت اني اموت وامسك الشهاده وركني صعيبه ذلك ابشر انت في بلاء يفرج عنك وتخرج من هذا الظلام الى شرط عالم جديد عبد الله بن زبير لم يخرج على الحاكم عبد الله بن زبير امنير من المؤمنين لان عمادات الزبير قديمه ما تسمعين عبد الله بن زبير انما هو امير للمبنين لانه لما مات مروان لما مات معاوة ثاني هو معاوة ميزيز كاد بني امي ان يرد الخلاف على من على قال عليهم وحصل بينهم خلاف ففي هذا الخلاف الذي حدثت وكان سنة اربعة و تسليم لم يكن هناك امير للمبنين فالناس بايعوا عبد الله بن الزبير اميرا في هذه اللحظه ثم بعد ذلك اخذ المؤتمر بالزابيه وهذا المؤتمر سنة 64 في ذل يعني اواخر سنة 24 هجريه ثم نصبوا مروان بن ابي بن الحكم فلن عبد الله بن الزبير خارجا على الحاكم إنما هو همير مبايع بدليل إن الدولة كلها تقريباً بانت له ولم تكن تحت خارج يديه إنا مصر وماذا؟ والشام لكن العراق ما كانت تحت يدي بمجرد الجميع والمدينة ومكة تحت يديه هو واليمن تحت يديه لكن لم يكن يخرج عن يديه إنا ماذا؟ بالشام. إنا مصر وماذا؟ والشام فلما عقد مضمر الجابية نصب الامة والجونة من مراوان ابن الحكم ثم انتقلت بعد ذلك الخلافة الى ولد مراد. نحن الحرس من الشيطة من كان دون البخل ولكن الحريف منفق ولكن يستينفق بهذا بالمطلوب بالحاجة لكن البخيل لا ينفق ما ارى يعني العمل في مركب سياحي لماذا يعرض الانسان نفسه للشكمة واي قلب يطيق هذا من يجيبي في المركب هذا المركب عليه من عليه عراية وعليه خمور وعليه كذا اي قلب يتحمل هذه الشكمة المسلم لا يريد نفسه مثل هذه الشكمة والارزاق اخي الكريم محصورنا واسأل لك يعني دفقا طيبا مباركا فيه فتشبك رب العالمين سوف يعني يرزقك ان شاء الله وتباركه على هذا الله تعالى على العالم المحاضرات المحاضرات موجودة على الموقع موجودة علم لماذا تتاكين هذه الياحة حضرات موجودة على الممثلة ومن اراض شيئا من ارجع الى محمد هو ايضا له ان شاء الله رايدك من نام شيخ مشهور اعطاني كتاب الله في العقيد ثم قبل ايدي فخذيت منه وقلت له الشيخ هذا ويجب عليه وقبلت له تخبيبك ايدي العالم معناه اعترافك بجميله وقيامك بحق اما كونه اعطاك كتابا في العقيدة هذا المعناه ستكون على المنهة الحق المنهة اهم السنة والكتاب معناه ستمسك بي قبل يدك يعني العالم اذا قبل يدك الميز معنا انه سيجبك استاذك في هذا الباب من العلم فهي بشر لك بل بشر مركض ان شاء برحان رزل الحلف على من اليمين ان لا يأخذ من المال شيئا ثالثة سعده منه من انفلاح وعط العمي على اخواتي شيئا من المال يحمد ابوه في اليمين اذا كنت تقصد حدث باليمين يعني الطلاق يعني كأنه تسبب عام عشر سنساكين وليس هذا صلاقا ان شاء الله تعالى وهذا خير بارخي يسير اعتقد ان الدولة لما اعطت هذا الاشتراك في متر الامتار لم تقوده على امر الدراسة انما هو اشتراك عام يجب تركب بيه في وقت الشرق اللي تتركب بيه في ذهبك لماذا للجامعة بدليل ان لا يتقالونك عن هذا الاشتراك غير عوقات الجامعة يعني لو ركبت بيه من الجامعة ما يمنعك المشئلون اذا هذا يعتبر تصريح ضمن الدولة انك تركب هذا الاشتراك في اي وقت وليس الركوب خاصا بماذا اجهاد للجامعة وحدها والدولة اكرم من ان تضيق على الناس الله اعلم وعلم كتجعب الانسان بالذن من وجه اللي تعالى في الصلاة الرسول عندما يجده في نفسه في خلبي من الخبقاء نجد من الدموع لا يشعر بالنعمة التي هو في هذا كلهم يشعر بالنعمة الذي في نفسك هذا يظهر انه من وثوات الشيطان فطلب المتعادة بارك الظروع في مثال الزكاة الزروع انك تخرج ديون الزروع تخرج ديون الزروع لا ديون الارض وهذا على القول راجحنا هو للمعلم يعني كلفت الزروع بزر كذا ريا كذا عند كذا تخرج هذه الديون ثم بعد ذلك ماذا تخرج ذكاء الشروق اما زين الارض ذاتها الذي ارى انه هناك وهذا القول وقت لان في فريق من اهل انه قال لا تخرج الزكوه لما تخرج الذكاء من ذرع مباشره و قال تخرج من كل اسماك ما قبل الذكاء والذكاء فريق وسط قال ديون الذرع يقول الزراب القول حنفي وهو عضوح الأفضل والمساعد ما هذا السؤال وهذا السؤال لا جواب عليه اما انها سقطت من فاحبها اما انه تتبق بها ل... ل... للمجد على المجد لا نغزر من الكلمات أكثر شيء أصلنا حدث عن عظمة المال فلا تغضي أحمل الأمر على على على الثاني بقرينة الذل والحال ولا أترك الأمر على الأول بأس عظمة المال وإذا كان تحضرها موجودا فإن تكلم طلبها فهي حقا وإن لم يتكلم ولم يكلمها فهي سبقت الهم للمجد إن شاء الله تعالى وصلوا لهم على نبينا محمد وعلى أريضا أولا لا يوجد ان على المال هذا هو لما دعي على ماذا يجل يجل انه ليس حريصا ولا بحيدا هذا اول شيء الانسان انه جاء انفاء ولاذا في لمن يسأل وديك مثل في شيئا بسيل لكن مع ذلك يبقى وديك ويسأل وراحة المسل يتمع ثالثا من يتمني يعني شغل البال على اثناء الزابر جاء له معه مرر مبي مدربة قال وديك لو انا لي ملايين قال جثه في التنقاذ المرأة من برات مدربة وليس لهذه تدل على انه هذا على انه كريم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 Mennään ammattitaidolle, jotta voimme löytää työntöjä, joilla voimme auttaa